بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد أَمْرُكِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَكِينَةٌ نَشِئَ الدَّلَيْنِ مِنْ شَدٍّ وَطَرٍّ وَهَرَبُوا وَمُتِيلًا نَنَكْسِينَ al-Nawrini. No, no, no, no. وَمَا تَجِدُ مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ we <laughs> وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ لَن تَسَرَّنَّ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ Thank <laughs> you.